والله الذي أرسل الرياح فتثير سحبا فسقناه فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذالك النشور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 الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه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 وهذا من الحُنجاج ومن كلٍ تأكلون لحم قريش وتستخرجون وتستخرجون حليّة تلبسونها وترلف الكفيه ما آخر لتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون.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 ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير وللظلمات وللنور وللظل ولالحرور وما يستوي الأحياء ولالأموات إن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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم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 ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا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 كنا فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر و النذير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 اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم ام اتيناهم كتابا فهم على بينه منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا الا هو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 لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إلَّا نُفُرَةً إِستِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إلَّا بِأَهْلِهِ